124. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنت يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مفتر <تصفيق> اللذى عليه النبى المعوف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم